عبد <تعبدوا> الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئاً وبالوالدين إحسانه وبذى القرба وبذى القرба واليتامى والمساكين والجار ذى القرба والجار الجنوب والصاحب بالجنب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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 لا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُم بِلِلَّهِ بل يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلَا يُفْلَمُونَ فَتِلَه